بسم الله الرحمن الرحيم الف لامر تلك آيات الكتاب المبين لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما من الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد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 مت لوالا خوب کما بوئی کم کما قد كان في يوسف وإخوته آيات اللس... إلى أبينا منا ونحن غصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قيل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في ضيابه الجب يلقطه باعق السير يلقط باعق ارسل معنا غدي يرتع ويلعب وإنا له قال إني ان ما لن نحافظ قال انني لا يحزنني ان تذهب بي له الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا ولما ذاهوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجد وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ج flood loaded هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعمدون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتره من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه منه تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدته آتيناه حماه ذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما see نبين وهم بها لولا اوامرها لربي كذلك كذلك منصرف عن السوء او كذلك منصرف عن السوء او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 الاليم قل يا رب ادني عن نفسي قال ان يرضى عن نفسي وشهد شاهدك شاهد من ادها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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ كَانَ عَظِيمًا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذنب كنت من الخاطئين فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغبها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 وَقَالَتِ الْخُرُوجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا غَشَّ شَمَن إِنَّ ذَا فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي من وما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن هو السميع العظيم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجن النوحة التاحين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الاخر انني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويلي نبئنا بتاويلي نراك من المحسنين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 قومتهم كافر واتبعتم ملة اذا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباهم متفدقون خير يا صاحب السجن اأرباب متفرقون خير أم لا يا صاحب السجن اأرباب متفرقون خير أم لا تعبدون من دوني إلا أزماء سميتمها سميتمها إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِيَّاكَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّرِّ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْكُنُ رَبُّهُ صَمَرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ وَسَهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيان قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيان مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن رضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقراتي سِمَالِي يَأْكُلُهُ سَبْعٌ عِجَافَ يَأْكُلُهُ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خَضْرٍ وَأُخْرَى يَبِسَاتَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَتُونِي الرؤيا تعبرون قالوا أطراث أحلام قالوا أطراث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين دا منهما بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف, يوسف أيها الصدين صُمَّ أيها الصديق أتنانا في سبع بقرات ثمان يأكلهم سبع عجال وسبع بقرات غضير وأخرى يابسات العلف أرجع إلى الناس لعل ادْعُ إِلَى النَّاسِ عَلَمًا عَالِمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 الملك اتوني بال فلم ما جاءوا وسولوا الى ربك فاسال قالوا جاء الى ربك فاسال وما بال نسوة لاتئ قطعنا ايديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسط عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء الآن حص الحق أنا راودته عن نفسه الحق أنا راودته نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغير وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة ّ غَفُور وَر وَقَالَ المَلكُتُ ب سْتَق لِصمُِ نَفس فَلَمْنَ مَا كََّمَ قلََكَ يَمَنَدَن مكين أَمِين قَالَ جَ يلَ خَزَ في غالي وكذلك مكن ما يوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من من شاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر من الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لما جهزوا بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم ما ولا تقربن قالوا سنراود عنه اباه وان ما نافعون وقال لي في الدي قالوا بغاتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفون اذا انقلبوا معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أبنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظون وارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا قالوا نعودت الينا ونمير ان لنا ونحفظ اخانا ونمير ان لنا ونحفظ ونزداد كي لا نغيم ذلك كيل يسير أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحطط قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أدوان وما أبني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ آبُوهُمْ مَا كَانَ يَمْنَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَةِ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف لا تبت اذ بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم على السقايه خير لاخيهم ثم ادنى مؤذن ان يد ولا يروا قالوا واقبلوا علي قالوا نفتد صواع الملك ولمن زاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجد الظالمين فبدأ بِأَوْعِيَةٍ قَبْلَ وِعَائِي أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْ وِعَائِي أَخِي كَذَلِكَ كِبْنَانُ يُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أن يشاء عَادَ أَجَاتَ مَن شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَنَا أَمْرَ شَيْخٍ كَبِيرٍ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَا عَادَ اللهُ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّ مَا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا قال كبيرهم الم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم الم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبلما فردتم في يوسف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 سارق وما شيدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعين والعين التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَتْ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَى عَنْهُمْ وقال على يوسف وتولى عنهم وقال يا على يوسف وبيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تفتَ تذكُوسُ فَ حتى تتكونَ أض حتى تتكون عرَاب متتكونَ منِ العكين قالَا إليين لَن يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ الله لا تيأسوا من روح الله ولا لا تيأسوا من روح الله إنه روح الله إلا القوم المكافرون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله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 فإن الله لا يضيع أدر المحسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لك يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيراً. واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أهوهم اجد ريح يوسف ولن فصلت العير قال ان اني لا ريح يوسف لو ان كنت قالوا لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فانتد فصير قال ألم أقل لكم إني أعلم وَيَمَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هو فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وقال دخلوا مصر إلى مصر إن شاء الله آمنين وقال دخلوا مصر شاء الله آمنين وقال دخلوا مصر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 ابيكم وان جاء ابيكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إذ من الملك وعلمتني من تأويل الأحاد فاطر السماوات والأرض أنت وحدي في الدنيا والآخرة توكلني مسلما الصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه جَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَسِبْتَ مُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ كأين من آية في الزماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي وَ الله وَ الله وَبحان الله وَما أنا منِ المشركين وَ أص قَكَ إَّج افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى وظنوا انهم قد كذبوا حتى اذا استيأس الوسل انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الوسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا اذكذبو جا او نصرنا جا او نصرنا فنجي من مشى عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثين يفترى ما كان حديثا يفتراناكن تصديق الذي بين يدي ولاكن تفضيل الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهو ذو قوم يؤمنون سمع الله لمن عمد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهتنا لما اختلف فيه من الحق بإثنك اهتنا لما اختلف فيه من الحق بإثنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم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 والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق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 لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي كل حين وفي الملأ عفون تحب العفو عفوا ما اللهم انك عفوا تحب العفو عفوا ما اللهم انك عفوا تحب العفو عفوا ما اللهم عفو تحب العفو فاعفعدنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واركوعنا وسجودنا وقراءتنا ودعاء تقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحم منا لا طاقه لنا بك ربنا ولا تحم منا لا انا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء هممنا وذهاب احزاننا اذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يطيق عنا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا اللهم اجعل القران حجه لا علينا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن لنا تنقرا مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة هاديا ورفيقا وعن النيران سترة وحجابا اللهم اجعل القرآن العظيم لابصارنا جلاء ولأسقامنا شفاء ولقلوبنا دواء ولدنوهنا ممحصا وعن الميران مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع به عنا النقم وأسبق علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين عند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين المكروبين افك اسر الماسورين افك اسر الماسورين افك من المسلمين اللهم فك اسر الماسورين المظلومين اللهم فك اسر المظلومين اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين اللهم احفظها اخواننا المسلمين المستنعفين في كل مكان انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم رد المسجد الاقصى. ان الى المسلمين ردا جميلا%. اللهم رد المسجد الاقصى. ان المسلمين ردا جميلا. وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين ومن خيانة الخائدين ومن مكر الماكرين ومن فساد المفسدين ومن عبث عابثين ومن ظلم الظالمين ومن الجبارين المتكبرين ومن الطغاة الظالمين اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء مننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة في قومنا فاقضرنا إليك غير مفدونين وَإِذَا أَرَدت فِتْنَةً فِي قَوْمِنَا فَقَضِضْ مَا إِلَيْكَ غَيْرَ مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجج والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اللهم امنحنا رضوان اللهم امنحنا وهبنا ما يمقعنا يوم لقاب وعاملنا يوم القزع الأكبر بما تعامل به أولياءك يا رحمن يا كريم اللهم ارحم ضعفنا. واشكر كسرنا. وتولى امرنا. ولا تخيب فيك رجاءنا. وبلدنا مما يرضيك امالنا. واحسن خلاصنا. وقنعنا بما رزقتنا. وطيب كسبنا. واسلل سخيمة صدورنا. وارحم ابا ارزق لي امهاتنا واهد اولادنا وبارك لنا في ازواجنا واكتب اللهم بالباقيات الصالحات امالنا اللهم احفظ دماء المصريين اللهم احفظ دماء المصريين اللهم احفظ دماء, دماء المصريين اللهم اجمع شمل المصريين اللهم اجمع شمل المصريين اللهم وحد صف المصريين واجمعهم على كلمه سواء يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق من النار واجعلنا ممن رزقتهم ليله القدر يا اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الاجر في ليله القدر يا كريم اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الاجر في ليله القدر يا كريم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان اجعلنا ممن رحمتهم في رمضان رقابهم من النار في رمضان اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا شيوخنا وعلمائنا وارحمنا وكل من له حق علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم